وحشه <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> لك وحشة يا ابو ضحكه تعودنا عليك شلون بالو يا عليك شلون بلوة ما نستغني عنك يوم واحد ما نستغني عنك يوم واحد راح لنا بعدك وحوا واش يا محبوبتي الحلوه جوزنا عليك شلون بنوا يا ليل لا إلك وغيابك وين يا وي الحر واحنا نميد تمرين يا العمر قصوا وش يا طولت الحلوه ولك لوعة ولك آه إلك طلت وجه سبحانك الله إلك وحش ولك لوعة وإلك آه إلك طلت وجه سبحانك الله أسئلك يا حلو جاوبني بالله أسئلك يا حلو جاوبني بالله صحيح انت من آدم وحوام ملو يا شو يا محبوبك الحلو <سؤال> يا واد يا علي مشط ملوح ما نستغني عنك يوم واحد ما نستغني عنك يوم واحد تعالوا شوف